الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا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 فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم ما كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا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 فصبروا على ما كذبوا واؤذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله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 اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل ياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه وتنسون فيكشف ما تدعون اليه إن شاء وتنسون ما مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ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 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن اتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزاة إن أتبعوا إلا ما يوحى الي قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون ان يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطر ولا تطرد الذين يدعون ربه بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء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 سُبْحَانَ اللَّهِ بِأَعْلَى مَا بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 الرَّبِّ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو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 ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء. انكم الموت توفت رسلنا, رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق انا له الحكم وهو اسرع الحاسبين المن ينجكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع وخفية اللين أجانا من هذه لإن أجانا من من الشاكرين قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم منها قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت ارجلكم أو يلبسكم شيعا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 وذر الذين اتقذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الْحَيَاةُ الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وَإِن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 قل ان انه الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق, قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور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 وهو الحكيم الخبير